za التي الهمروا وانا ادي اعوذ بدبا فجميع الذين ظلموا من ذا منها الغدى is there. السلام <تصفيق> علیکم ها بی من أفضل بدء من الهدا والنذر والخير منها الترسيب والخير منها الترسيب <تصفيق> عطري Oh, God. And, And...